سورة النجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو الأعلى ثم دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى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 ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم ملكين في السماوات لا تغني شفاعتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا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 إن ربك هو أعلم بمن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 إن طفّة إذا تمنا وأن عليهم نشأت الأخرى وأنه هو أضنا وأقنّا وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتثكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير أزفة الأزفة أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كافرة فبأي آلاء ربك تتمر هذا نذير من نذر الأولى أزفة الأزفة ليس لها من